فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَذَتْ لَهُنَّ مُسْتَكِنًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عليهم فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرنَهُ وَقَطَّعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ للهِ ما هَذا بَشَرًا إِن هَذا إِلّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَ اذْهَبُوا فِيهِ وَمَن تَبِعَكُمْ فَإِنَّ مِنكُمْ لَمُنْكَرٍ ليس استعظم ولا ان لم يفعل ما آمره ليسجدا ولا يكون من الصاغرين قالوا ابتغين احب الي منا يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم ان اصبر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 بعد ما رأوه الآيات ليسجننه حتى حيب ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر قمرا وقال الآخر إني مِنْهُ فَانقَرَصَ خُرُدًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَاتُ أُوَيْدَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قُل لَّا يَأْتِيكُمُ الْقَعَامُ تُنْزِقُ عَلَيْهِ إِنَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذٰلِكَ مَا مِنَ الَّذِينَ عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي كَرِهْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هم